إِنَّا <تصفيق> لَطَعْتُمْ Hello uh -huh. uh -huh. That kid! Wat ben je ويسقون فيها كأسا كانت Yeah, <laughs> In fact! عليهم يوم يس نس تسن Inna, nu neemt de Zalman Thank mm <laughs> من كل قرن I'm mm sorry. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. What <laughs> the إن الله كان عزيماً حكيماً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 Waarom ga ik فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبار نصفت وإذا رسلوه قتت I'm That En dan Yeah.